سورة التكوير بسم الله الرحمن الرحيم إذ الشمس كورت وإذ النجوم انكدرت وإذ الجبال سيرت وإذ العشار عطلت وإذ الوحوش حشرت وإذ البحار سجرت وإذ النفوس زوجت وإذ الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذ الصحف نشرت وإذ السماء كشطت وإذ الجحيم سعرت وإذ الجنة أجلفت علمة النفس ما أحضرت فصورت أبو سوار سيسمى الربين ذا حين يتشارد الحنى إطيجي مالث سخرا إثلاني مالوز عن إذلال مالق العن فرغمت مالحاولت سجن الوحوش أدت وجمعا دير في حراش كرفمش جاروح تجوه وين قرنن منار في عيرنشن سنطر تمودر شلنج باش يتخدم مشنغان في ورقي نمرة فشرت يفي النمرة يشرخ جهنم ما تشعرا الجنة ما تقربا تعرف فلا أقسم بالخنش الجوال الكنش والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون لا أقول لكم سحري ثفرا وذي تسجر نتغفا إثرا السيضي مردي رس سصبح مردي رواس نستغث نذرقنا إذ يبقى الرسول عجيزا أذب القوة ون يسوان في العرش الرحمن إذ نستضوعا مرة ممان غفين دينا أرفقا ون ميشرف ولقد رآه بلفق المبين وما هو عالغب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم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 كيف وكلت الرحوم نستدسل محتي كان يتخلق تك الملان يوين يفغان ذي ونر وقام وتزمير ملات بغوم يفغى ربيا أذن استيباب تخلقي